Listen to God. Oh. And a uh -huh. What ا لا عن نفسي إن رأت الله وقال النَّصْرُ لِلْمُؤْمِنِينَ المدينة النَّصْرُ مِنَ الجاهدين <تصفيق> فاستجاه <تصفيق> a <laughs> لا <تصفيق> um, using Oh, uh -huh. كيد <تصفيق> الخطر Altyazı go <laughs> سيدي <تصفيق> ولا a <laughs> ما السما و أهل اذْهَبُوا بِفَمِي Quan Bye. وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْبُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَلِّهِمْ ولا